لا نفيذا البحر قبل ان تنفذ كلمه رب بي ود Fəmən BİS-Mİ المتكبر المتكبر سبحان الله وَبَحَ مَنَ اللهَ يَعْمَ مَا يُشْرِكُونَ سُبْحَانَ